المسطين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الأعراب أشد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 من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات سجري تحت الأنهار طالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة قردوا على النفاق لا تعلمهم, تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 وقل إنَّمَنُوا فَسَيَرَّ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَسُرَّذُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَسُرَّذُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَقَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إن لا يعذبهم وان باذ يجوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويغصوا لمن حارب الله ورسوله ويغصوا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفاجر في النار خير أمن أم أسس بنيانه على شفاجر في النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزالون ينهون الذي بنو ربه في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله أقوى الله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 وَاذَرَ اياه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِذًا لَّأَوَائٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَشْتَهُونَ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 وعلى الثلاثة الذين كلّبوه استأذن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلي وَظَنَّ وَلَا مَنْ جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ أَكْبَر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 اتقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل المذيله ومن حولهم من الاعراب ان يتقلفوا على رسول الله ولا يغضبوا بان كذبه ولا يرضوا بان كذبه النفس ذلك بانهم لا يطيبهم ظمه ولا نقصوا ولا مقنصون في سبيل الله ولا يتقون موقأ ولا يتقون موقأ يغِير الكفر ولا ينالون من عدو النيل إلا تتبله به عمل صالح إن الله لا يضير أجر المحسنين. ولا يلحقون بقته صغيراً ولا كبيراً ولا يقطعون واديًا ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم ليجريه الله أحلى ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليبروكا تر من كل فرقة منهم قاية فل يتفقه في الدين ول يذروا قومهم ول يذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قا الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتكم هذه إيمانا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 أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم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 للناس عجبا أن الناس عجّن أنه حين إلى رجل منهم هذا أن الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد بصدق إن د ربهم قال الكافرون إن هذا لسافر مبين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 ري على الشمس ضياها والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل ايات لقوم ينقرون يفص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 في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات, لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وارضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يحمهون وإذا بس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ بَشَرٍ غَيْرِ هَذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ قُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدْعٌ قُلْ مَا يَقُولُ لِي أَنْ بُدَّعِلَهُ مِنْ لِقَاءٍ إن أتبع إلا ما يوحى إليّ قل إني أ إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أقابض إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أجركم به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 قل يَفْتَرُونَ الله بما لا بَلْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً تَخْتَلِفُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ بِرَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ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 قل لله أسرع مكرًا إن رسولنا يكتبون ما تموون هو الذي يسيئكم في البر والبحر حتى إذا قسم في القلّك وجرين بهم وجرين بهم برِيح قِبَسِه وفرشُ بها جَاسَهَا يا جاء بهم دعوا الله بخلصنا له الدين لإن جيذنا لإن جيذنا من هذه لقطنا من الشاكرين فلما جاءهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن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 فَأَخْتَلَقْ بِمِنْ لَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُقْرُ فَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُقْرُ فَهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا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 يتفكرون والله يدعو إلى جهر السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر الله رب العالمين الرحبان الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوار الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجومهم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلنا وترهقهم ذلة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 نقول للذين أشتروا مكانتهم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم فزينا بينهم وقال شركاؤهم أنتم إياك تعبدون فكف بالله شهيدا بيننا وبينكم إِن عن عبادتكم لغافلين هناك تبلوا كل نفس ما أثفت وردوا إلى الله يولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَهَلْ نُنَاصِرُكُمْ كذلك حقد كلمة ربك على الذين فذقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ما يريده قل لله يبدؤ الخلق ما يريده فأنت كذبون قل هل من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 فما لكم كيف تحكمون وما يجمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن هين يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتصي للكتاب لا غير بين من رب العالمين أم يقولون يفترى قل فأت بسورة ودعوا ما استطعتم من دون الله وادعوا ما استطعتم من دون الله ان كنتم تقطابقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتيهم كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمع إليك أَفَأَنتَ تَسمعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعقلونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظرُ إلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهذِي العُمِّيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُوصِرُونَ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 وَإِمَّا لُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ يُرِجُّونَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيَّ رَجِيعُهُمْ تُمَّ اللَّهُ جَنِيدٌ عَلَى مَا يَسْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِصْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا لنفس لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله بكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون رأيتم إن آتكم عذابه بياسا أو نارا ماذا يستعجل منه المجرم؟ عذاب الخلد تُنقل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون؟ الله غفر. السلام <تصفيق> عليكم